أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض